هذا اذا كان الفعل مقدما على الفاعل اما وقت الخلق اتوان به لسلعه الشمس يا سلعه الشمس كفعل كمان مقدمت الفاعليه وبصيره في التركيب اللي اعطي هاته فيه. من الرجلين او ترى الفعل بهذا يفاعل فاعل ربيت فيها هاته فيه. اما اذا كان متاخرا اهل الفعل اذا كان هاته فعل كمان دبي اسمم ان تحقق مجازيه ذكر كذب وذا لبنان وذا قدر هنئته في نادره وليش هيك؟ دينا اذاني دي طلق الشمس وتركيب دي طلق فعل شم بصاحبيه. هو بيقصد الشمس في حقيقه القوليه تعمل جاء من تاني طب، وياهو فيو تطلع، بس زميلنا ترى ها، تطلع عشرين مليون ريال جاهد هو، في كمان، مذكرات شو اللي تطلع، ات، يعني كم استثري، مهية وجمع غير الحقيقيين، جمع التفريش غير حقيقي قام الرجال قام الرجال لو وقت قام الرجال هل ده اقوى روت انا فعل في قام قام قام قام رجل قام رجال قام رجل يعني قبل الرجال من نرى شيئا تبا أما يريدون أن تأمين جماعة لأنها تأمين جماعتك لنفذ جماعتك بلتبج إلى المقبلة لأنها تأمين جماعة الرجال جماعة تأمين مجاليها الوقت شنف ونفذت إلى إليه الأعراب آمنا ولكن خلو أعراب جمع عربية. إيشلون إذا العرب كان أننا على بقول نوصف من عربية اللي بيا بعد الشيء. بس دوماً شيء. من حالشیت نداری. اینطور شد شد شد. این رفته حالی. ما داریم برای ولت درود و زی و کار و جای و انواع وقتا سنجید. الان مثلا خواندیم این دیگه دیشب میشه میشه مشاعر غافلگیر. که تیان دوست داری اینطور عاشو به مرتضو باریو بیای. اعراب جنح قرآبیان بیامونشیم. اعراب که دعا کن بیامونشیم. چون منتسل نصف ترا میگم. اینا اینا من ها و بيجي إيمان تنها هوربيا أسلمنا مسلمان مهيب إسلاما هوربيا بإسلام معناه هذي كم معناقين أمثال كأفرادك فقل للحاظ الظاهرية على الأرض فلان تذبيح ذالي لسيت مسلمانين ولسيتم قويت مسلمانين فلسيتم خبوركات فلسيتم خارق عمل الصالحة في سيورة فرجل الضلاط منافق نادي أشياء أما هذا المنافقة أذار الحقول للدمور مين تذراه ويان ذبر ما فعسي تنجح ذي النوى النزور أو سكن ضمانتي اللي و ذخته هو إسلامه لك سينونة وهذا في ذلك فساديني تنذر له جينه هذيك الفجيرة بداري جبانة من هذا نحن نكونه في كل يوم إيش ما لو تأعرر أيمن لما مكثر خالد يقول مكثر. يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخيف النفس. ما يجب الفاعل في مشاه خير تجمع ولا وقته في جنة فاعل, فاعل مفعول. أجل هذ كان مقصوره وحثله شيبان إثر فجهر. أصلًا هذه نفرة مساعفة. أي مساعفة تعلم القول؟ هل كان مقصود فاعلًا مقصود على برصوله كان تقدير ظاهر مادًا. سو جراء أجرت التزابط يمكن لسنا لأو برصائل مكيدار وين مقصود؟ أحوال إشتباكيش ذي؟ لحالك أنذني أحوال إشتباكي إذا إن فر فعل ويجود تقديم المفعول على الفاعل إذا كانت قليلة توجد عدم اللبث يرجع إذا مفتوح خينا بالتاقل تجد في موجود بيت يوجد أوضع لبث شرية أو لا فرق العراقل المفتوح ماذا قليلة بيت شرية أكلية نصران إذي أكل ولكن يجب ان تكون هرمين لكن نصره مقصوره لكن يجب ان تكون هرمين لانها مقصوره لكن يجب ان تكون هرمين لك ان هرمين لك ان تكون هرمين لك ان تكون هرمين لك ان تكون هرمين لك ان تكون هرمين لك ان تكون هرمين لك ان يحيا رسلنا صعيد وأخره أخيرا مطوع خالدا صعيدا جرى أزهار مقصودي بفعل إشارة الساعة تزوج جئي كم أو يرجي الأذان حذن كم لا عمي ويجوز حسق فعل هذا قليل لكي يجب ان على هذا الموضوع لكي يجب في يكون هذا الموضوع لكي يجب ان يكون هذا الموضوع لكي يجب ان يكون هذا الموضوع لكي يجب ان يكون هذا الموضوع لكي يجب ان يكون من, جاء. من, جاء. من, جاء. من, جاء. من جاء. ''Ya lâfra imbirin, men ca'a sağidin.'' Bizi birim faydın, ca'a. Rücubi ile ''Men Musa'dan yerine, men ca'a.'' As, juğabî rücretlerim okudu. Neyden okudu? ''Men ca'a sağidin, ca'a.'' Kur'an'ı sağidin. Avrikaya, ''İzat çoğu durumlarda, birin ca'a sağidin.'' Söyledim ki, ''Mahakala sağidin.'' Fayd çeyke, birin ca'a sağidin. Avrikaya, اغير سؤال للفعل به فعل قاعد لو كده على سعيد في شيء لا من جاعه كيف ترى ليه ما الملكه تسلمت قامت تجيب يريد مقدم جدا جدا فكرتي أعوني فرحة لديكم جائزة <تصفيق> معانية أنتفق ونزرعي منها وكذا شفو الفاعل والفعل معان ألوى الجائزة فعل وصائل 53 ما عايش من شفو المزالات الخاصة حال وظنوبة وكذلك أدوى يوطيب أمريكا جائزة في جواب من قال أكثر من ديت كيف زيد يجرينا ما هو. الثاني تفيد بالمفاعات مفعول مفعول قوي الفاعلين لا دهريات. ثم بدي تقرأها على تقويمه هيك بتقول المسؤول في تعايل عجيب لما بتكوني بتفعلي مطلوب يفرلي كعينه هنا وهذا اللي يجي بيوخيه في حاله النبض لانه ما في من التحكم بالضغط على في وهو كل مفعول كل مفاعله هر مفعول تتفاعل فيه حس كيانه وأقيم المفعول مقامه مفعوله الجيف نوع الكائن كيان ويسمى نائب الفاعل كل جناه فاعل ايضا هجينة وذباع كنائب فاعل ونصر فاعل إذا كيل مسيرة الفاعل وحقله في تأسيد فعله وتنفيذه وجره و وعينه على قياس ما أرثه في صعب. خلاص أقرأ عليك المرصعين والذماني. مو تتابعوا هذا ما تتابعوا. في كل اللي موجود أدلت بالتحديد الثالث والرابع والمفتدأ والخبر أصدت سؤال ماذا؟ قمنا مرص وآدم والخبر إسمان مجردان عن عوامل النصرية ومنذ ذلك خبرت ذلك اسم مجردان للعوامل النصرية وفي واحدة عوامل النصرية عاملت لبديلها تبسليا تبسلي كثير وكم لما قام إطلاع واقع دون يلخبل واقع دون أقوم جوع دون أوعن نبي وإطلاع يفخر أحدهما مصد إليه ويسمى المفتدء ويسمى المفتداء والثاني مصد إليه ويسمى الخبرات إذا مصد إليه إن الشد كبير ولكن يجب ان يكون هذا الخبر الذي يجب ان يكون هذا الخبر الذي يجب ان يكون هذا الخبر الذي يجب ان يكون في الخبر الذي يجب ان يكون هذا الخبر الذي يجب هذا الخبر لقد اردت لا يمنع مسؤوليه من اجل ان اكون مسؤوليه من اجل ان اكون مسؤوليه من اجل ان اكون الله من اجل ان اكون مسؤوليه من اجل ان اكون مسؤوليه من اجل ان اكون مسؤوليه من اجل ان اكون مسؤوليه أحدهما اجل إليه كيف المتصدقين اليه ويسمى يعني يسمى لا إفعيم وستر ببهو وسيدو متصدقين. إنه يسمى المسمى إليه المبتلاء. وفق دومنا. هذا الذي تكتئب وتكتئب. الذي يسمى فعل مشهورة لا إفعيم وستر ببهو وسيدو المسند إليه المبتلاء مسؤول دومنها. فقيد وعقف فقيد وعقف فقيد وعقف صلوة الخبرك يدعني إثم المجربة العوامل النفذي وإثمات ذريع التي تلتقى فقيد وعقف صلوة محتاجة نحو التكديم أن توجد الله تكديم فيه أعوذ نحوها حميشة خبرك ومتدايك خدف فعليك ذكر ذلك نحو أم ذلك يعني نحو ما نقوله المثالات، هذا النحو كان الخبر ولمزيد مفاجئ ذلك. و هذا نحو يسقي ذا والإنافذ جميع سعيدوا واقفون كرس هذا. أعود إلى محل مزورة لتمتاز ليه النحو. لم يكتب يحكي فيه أمريكا. أي النحو هذا؟ الخبر هذا. يعامد الرفء فيهما معنوي وهو الابتداء. أغلب الرف إذا ما معلمي كعبات الابتداء يدو خبريات. وأصل المبتدي أن يكون معرفة، وأصل خبر أن يكون نشأة. أصل الابتداء وفتح معرفة. بوم. معرفة يعني الشناغ في المرد الحاصل هو بسحب في المرد الفرعي. بأجل مفهوم النشأة. مش را في له علاقه ما قلت لي قلت مشاعرك على خبر لك بي خبرك من به خبرك في جلسه امك اللي لدمنا اذا نمت اجي في ذكرى عامل اي مكان كيف لمواردك أتفاقك أنك لذلك المبتدائي أما الشيخين المبتدائي المبتدائي المبتدائي المبتدائي إذا أجل ونكرتهم وصفت جاهز أن تقع مبتدائي ذكر إذا كانت تصوير في اليوم لذلك يبدو تعالى نحول بذلك ذلك أنه وقت قولك بصور فكل جملة ومفردة يختلف فيها مزور كبير. فشو النحوه نحو قولي قولي قولي ورا فيه. يساجل الجملة وديون نحو صعيد واقف. أوت فعيد صعيد واقف على المزور ولا نحو لئيل الله. عبد مؤمن خير من مشكين. من برديك يمعي هاويد فشراته دي, دي هم من الفرايد اللي بنبيع دي من هذا اشبي باشتري للمشريك لو تصير زهر ليش فور بده عندي يمعك شراته هذه دينا شركه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 حرب ابتداية اللامة أواتيه وبالأمثلين اللامة اتباه أنا جاء تركيبكين ليه عبدالي لدينا مقلامة ابتداية؟ عبدالي مفتداية مرتوعة مؤمنون من مشريك جار ملعورة مسؤولين مزيدة محل وحلم وكذا إذا بوجه الآخر وهلوا غير نكره تخفيف دياكه زيد بن رش طلبنا على تخفيف دياكه منذ اذاه تخفيف دياكه يا تصوير لتقييم قريب منه تخفيف في الدار امراه يا رجل لعب خصوصيتي وحفظي اهميه هذه التتامل رجل مبتداس ابداع فبدل اما كيف يجد امي امراه رجل او اما ها معتف كما الذي لا يجد يا ما احد خيرا منك مش البارشتلتونيه إنا أحدون حمس النكبة. أنت كي جلست الماي استفهام. ما ماي ماي ما هي نفس كي اسم خبرني مياه و لا خبره الشيء المعنى ما أحد خير منك لا خيرا هذا ما أحد خيراً منك ما فيه في لسه أحد اسمه خير خبرية طالياً يقول إيه بحمل اسم الخبر مياه إذا عامله كمان معلمين، هم بيه تسمع ما كان عامل النبي، تسمع لما هذا ما غلط المثال. أزاي ما خير منك، كم كان يشري بالليل ما ينافيه؟, ما ما ينافية إذا تجي ما ما كان خير خبرية، من تجار مجهول متعلق خير. هذا خداني فيهم. يا عمل خش حاليك حال خالوا لي لماذا سبب؟ لماذا ترفضوش الدنيا قديم يعني راديك ابو تخليله راديك ابو تعلينا راديك ابو تخليله راديك ابو, أبو تقدينا انا بس خلينا لما قام لا فعله هو تشيد المفارقه اللي تخبر عايده مقدماً مؤخر موبا. هذا كما الإيجار ومدورو مقدم يا، وعلموا على تحديد جدول تجاعيد المقدام الجاري. في خبر مقدم. رجول مقدام ما خرها سنة كتير جداً. يا سلام عليه. إذا سلامر الدعاء؟ خلاص متاعي شو الدعاء؟ يا متعرفين؟ تختي على الدعاء وبغي له نيو لوك جديد وهم بيقولوا كده دي بينت دي كامريا عشان نغيرها وجهك هذه مش الصوره كلام على من وإن كان أحد الاثنين معرفة والآخر نكرة فيجب جعل المعرفة مبتدا والنكره خبرا كما مرة إجيء درهاتو إذن لديه اسم معرفه أوية يكتري نكرة واجب معرفة كبكين المفتداء نكرة كبكين الخباء أقدم ما نسكر أيها غير وإن كان معرفتين إذا درهاتو إذن لديه معرفه فاجعل أيهما شئت مبتدا والآخرة خبرا خلار باء هل كان مثال كجرد أبو بسويت بس الخبر؟ قلت الله إلهنا الله إذا لي لي يا معرفة إلهي شوكي إذا تكليا ولا يزيد ما تعرفه أذويك كم جيدا خبر؟ يا آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله نبينا ألم تكمل؟ أبدا أعمال باعتبار أمنح ومقتدى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 والمخاطرة الشديدة إلى هنا الله. قالوا فأخذ هذا الكتاب الذي نحن فيه على المخاطرة في هذه. أتي إلى الله إلى هنا مخاطرة الله هذه. أما يحق لمجهول لمورد الله ليجوا كثر ما ضرّف لقدرته في أذن أجيء الله في الموردين أو سألوا سؤالا. أتي إلى هؤلاء لا، سؤالي عن الله شيء وعلا الله لا اله الا إلى وجوده ينافذ إذا اذا اذاني يا اله منا كيا وجوده الى الله هذا الترديد نبدا اعتبارا نحو تدرسها نبدا اعتبارا باللغه ندرسها الشيء اللي تناسب المخاطب المختلف فيه كيف محمد النبي او وقت محمد النبي يولان فأزاني محمد لتفسه نوعية العديدة هذا محمد في غمر السنة ذلك فأزاني نبي محمد عن جلد الهدى فشي ديري مخاطر وليكم نحوه وقد يكون الخبر جملة اسمية يجي على وقت خبر جمله اسمية قلت سعيد أبوه صائم اما بجري أن خبر حبارك الخبر فهو أثمان مقدر به أثمان جملة اسمية سعيد مقدر به أبو مقدره ثانية يجب غرف إليها وبنحن المجرورة صائم خبر أبوه أبوه صائم يجب جملة اسمية أبوه صائم طيب محلة مرفوعة أنت خبره أو فعلية لا جملة كمان كأنت خبره فعلية؟ أبوه زيدون على أبو هي جملة أبوه؟ جملة فعل محل على زيد أو شرطية ترى جملة شرطية؟ ما زيدون يا يا فقيل أن هذا الضوء لا يا احترامي لبنان لا فأكرمه فعيد إن جاء فعل دون وقائد هي مفؤولة ثم جاءني محلاً مجزومة رتا أه. فعل الشرط في هذه أن هي مفؤولة ثم جاء شرط جملي جاءني فأكرمه هاو بت خبره؟ تعلم مفعوله. أو جرفيز يعني. يقول لك ما يجرفيز. خلفك خلفه. كان المثلث خلف الزنف. يعني ما تقول فيه يبتدي من سورة. هذا غير أو خلفه محلا مفعوله خبر وتخارد في الدار كل فياض سعيد في الدال في المثلث اللي هم. في الدال بدل الجارو مزودة. ما يدير محلل مفعوله كمان خلفه يجوزها. جاء سبعة الجارو مزود فيه. تركيان متعلق بالاستقربة مجموعة يتخرجوا من, الاستقربة يتخرج من خالدوا الاستقربة إن شاء الله صارت فش ثلاث أكثر أمان نظر, أما نظر بجملة عند الأكثر وهي استقربة أو زر هو جار مجموعة متعلقة بالجمليه كل جمليه يستقربة على تحالج كاملة كم أكثر اكثر المحميين استقرت استقريت اشتمها لك ان راعي المستقر يعني الف استقرتين او استا رابطه لان المقدر عامل في الهواتف يجي تلك اويت تقديريتين لما أو او تعقم وقتان خلفك عم بدا خالد خلفك عرفه ثانيه خلفك زنبته المنسوبه انت من تعامل رسول كبير استقر رسول ديو فرشون كذلك لما نزل أهل من ولأصل في عملي الفعل أصل لأن عمل كذلك نعمل, نعمل واقع ولا فعل وهذا استقرار مقدرة كيف؟ نوع بعض الناحبية كمطبعا اسم صاعد مقدرة قرب ومستقر ومستقر ومستقر ومستقر فقولك سعيد في الدار أما كنت تريد سعيد في الدار تقنية آوازات سعيد استقر في الدار سعيد دخال أست استقرأ أست نقول إذا تغير هذا الموضوع هذا في جزء في من أكمل مسألة مزاجية في الله ضمير في الجملة الخبريه ليعود إلى المبتدا هل في ما مر؟ نا چاری اشی زنیره جمله خبری یک تابلوی تا هاگ اتوبان میکنه. وقتی جمله بو اشی شد متصلی انجام میده. که زنیره ما مر وقت هالو مثل میگم مثلا صدی زیدون خامه ابوه او هي ابو دجله باید با او کنید باید با او اتصاله. ناو طیلی صائم ابوه صائم او هی ابوه متصله که جمله اسمی که من نتک ويدود يدور تفسيره عند وجود قريين اذا هذا القرين موجوده زائد حقيقي وكأن لبنون ان اوقيته لدرهم شيء عازي بدرهم هيك في غيره يعني ان منه درهم شير فاضي او درهم هيك كأن لبنون مقتضى ان اوقيته اريت المتداي الثاني منه وفيه انا كانوا مخنضه بدرهم خرب الاوقيه جملة الأثير بدرهم محل المفعول. يعتقد أن يا الحين الكيلو بثلاثة درهم. جنم كيلو سبعة. إن الحين الكيلو منه بثلاثة واضحة. وقد يتقدم الخبر على المبتدي إن كان ضفنا. عضو في خبرة ذلك والمتابعات ذاتي. وقت التاريخ لذلك الخبر مقدمة حميدون المستدعي مؤخرا ويجوز أن يؤتى للمبتدا الدواثي باخبار كثيرة ذا إذا خبر المستدعي تفعيدون فاضل عالم وآخرا ويجوز فعيد فاضل خبر أول قاعدم خبر دو وآخير خبر سي ويجوز فعيد